اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد ابدا ابدا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في الملائكه على يوم الدين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت مهدنا بفضلك فيما لذين <أليه> وعفنا فيما <من> نعفين وَتَوَلَّنَا فيما تولين وبارك اللهم لَنَا فيما أعطين <أعمل> وقنا وصرف عنا شر ما إنك سبحانك تقضي بالحب ولا يوضاع <المضانع> عليك إنه لا من هو فَذَارَتْ رَبَّنَا وَتَعَالَيْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِيَ عَلَيْنَا وَأَوْلَيْكُ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَنَتُوبُ إليك. ونمن بك زكاتنا اللهم اخدم لنا بخاتمة السعادة يا كريم اللهم اخدم لنا بخاتمة السعادة يا كريم اللهم ارفع مقتك ورضوك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تآخذنا بما فعل تكواها سكدا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تجعل حاجتنا من لا اللهم لا تجعل حاجتنا من لا اللهم اغننا بحلالك عن حرام بفضلك أمن سواء وبطاعتك أمة عصيتك وبطاعتك أمة عصيتك اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى اللهم إننا نسألك مجيبات رحمتك وعزائك السلامة من كل والغنيمة من كل برء والفوز من والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم على ضعاتك عنا ومن شرور خلقك سلمنا وللاء انفسنا لا تكلنا اللهم ونحتك رقابنا في في رمضان اللهم اعتق رقابنا في رمضان واعتق رقاب آبائنا وهم آتنا وشيوخنا ومن له فضل علينا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسفرنا وما أعلننا ما أنت أعلم به مننا اللهم مدعنا بأسماعنا وأقشارنا وقواتنا وعقولنا ابدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر ولا هبا وعلمنا <تصفيق> وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وانت عنا <تصفيق> اللهم توفنا مسلمين <تصفيق> والحقنا بالصالحين <تصفيق> اللهم اهدي شباب المسلمين <تصفيق> واشرع صدورهم يا رب العالمين <تصفيق> واجعل قادتا المستحقين واجعل الخير على يدين يا رب العباد اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا وارزقنا الاخلاص في القول والفعل والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والفعل والعمل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الله